if ali saha tis يا خويا يا خويا الله لا مين عا الشيري وحش لا يا علي يا عيش اي جالي يا هلا وانا كل عم تريغ ور وصا اي جالي اخويا وحيد قديعالي كلف الحياه تبلاويلي ما عندي حل على الكيده <سؤال> يا أخو يا يا رعا يا أخو يا يا رعا آه يا أولغير ذهي لوده عراضي النصار لما صدي رضيتي علان هزي الأركاب janib la sharaf tin tij اخويا يا يا يا اخويا يا يا ويلي احد جاب لنا شرفك طيب اسمي علي ملشاه میته وحکات تادینه وعل راس رمح راس یواشینه لجئ اعذارك قد حسرتي يا لباك من خويا يا عا خويا عباس خويا يا عا آه على المعاش فت الوادم لله شور ايشا حكي ويا فخري قال هذا آه يا صابر يا صابر يا صابر زين يا صابر زين بحلا